فَلَمَّا رَالَ مِنْهُمْتَ الْخَلْقِ أَخَذَ الماء وَقَالَ ارتفع ثم عيبس لآخر الحديث هذا قد عنه إسناد جيد. وليه فكيف تفع من المحفظ الثلاثة أما بالاسم الحديث الأول ثلاثة إشخال فيه لأنه ليس مرغوان إلى الرسول على السلام لكن ليس له حكم الرفع له حكم الرفع حين ما لا يكون له معرض من المرفوع أما الحديث الثاني نتامل فيه قبل شكرا وليس صريخا فتغفل من أين أخذت الرفع؟ ما الذي قال؟ الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذا قال أولى الناس هو كلمة قال كان أولى نقول قال ما نجي كان الأولى كان لكن مشان تحرير المسألة يجي الرجوع إلى تفسير الطبري والباقي في السفر صفحة تأويل ثم ابن خزيمة صفحة كذا لا مكفاءته فاا فاين كان ذلك إن كان م... إن كان موقوفا في الرد هو نفس نفس الجواب إن كان موقوفا إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الص ال... الأصح على الصحيح موعد استاذنا مع الجماعة وسأخلص شغلي معهم اه طيب ما السلام عليكم. يا مالك. عليكم السلام <تصفيق> والبركات. قدم الصاحي. الأصح على الصاحي. طيب مسألة أه... متعلقة ومتفضعة من هذه. <تصفيق> نعم. مسألة التسلسل يا شيخ. حديث عن قادم فصيح المعروف. نعم. الحديث ورد كما تعلم في البخاري. كان الله لم يقم شيء قبله. كان الله لم شيء قبله. وكان الله لم يقم شيء وقبله. وكان الله لم يقم شيء وغيره. البنتيمية له يعني أرجح إحدى المسائل وليه وأفضل حافظ كذلك. يعني كل تذكر كل منهما أو يعني أسوء. أظن على الرواية البنتيمية لأننا لم نجدها تذكر كلام بنتيمية. البنتيمية <سؤال>. كل يقول رواية قبل ااا رواية قبله أرجح استشهادا بأنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يكل ترجم في البخاري Lakin kuvat, kuin hän arjepiin, niin hän on myös yksi niistä, jotka ovat hyvin tarkkaan tarkoitetut. Tämä on yksi niistä, jotka ovat hyvin tarkkaan tarkoitetut. Tämä on yksi niistä, jotka ovat hyvin tarkkaan tarkoitetut. Tämä on yksi هي يعني هي تشمل قبله. عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين. عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله. فتدخل فيها. لكن لو رجحنا قبله فكأننا الغينا معه رواية معه. فكان هو جمع. وهذا ما يلاحظه ابن تيمية. هذا ملحوظ ابن تيمية. حينما يقول رجع رواية قبله. هو يرجع قبله احتماله على رو الروات ال على حديث آخر يثبت أن يكون معه شيء نعم ويرى يرى أن يثبت أن نعم هو يثبت أن معهم شيء هذا من أظن جميل نعم صحيح فال أي الترجيحين يعني ترجيح أولًا ترجيح من حجر هو أنا مع الحفظ فيها وذكر شيء من هذا في تعليق على أول مخلوق عقيدة عقيدة طحوية ذكرت العقيدة نعم وفي أيه. في أول مخلوق أوضح يعني، ولكن أنا أقصد من ناحية حديثية عندما تأتي رواية بطريقة واحد وصلتها واحد والحادثة واحدة، لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره، نعم. فهل هنا نجمع الرجع؟ آه هو الأصل الخاف، الجمع وليس الترجيع. عند الحاجب عن الجمع. لكن الجمع يكون عندما تكون روايتين. صحيحة تي أي لكن هذه مون روايتين هذه حادثة واحدة وراوي واحدة عمر بن حسين وحادثة واحدة يعني, يعني مخرجها واحد ما بشير روايتين في حديث واحد مخرجها واحد يعني القائل واحد لكن إلا قال مثل حادثة واحدة لكن صحابيا مختلفين أحدهم قال يعني الكلمة والثانية عندما يكون مخرجها واحد وراويها واحد هل هنا أيضاً نحض بالجمع ومن الترجيح وهذا الأصل أن يكون مخرج واحد واختلفت الروايات رابدة من مصير الجمع، أما لما تكون مخرج مختلف يعني صحابيان روايا حديثاً أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر هنا إذا كان أيضاً أمكان الترجيح بها وإلا صير كما قلنا بالنسبة لأول مخلوق أو خذ الأصح، فالترجيح مبدأ عام لا يضر فيه اتحاد المخرج أو كلا، فأنا ما أدريني ما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات؟ هل يكوننا فهمي يعني كان عن قاصد في مسألة الجمع هل الجمع مطلقين ولا؟ الجمع مطلق، يعني مثلا هذا نأتي بمثال. إذا كانت الحادثة متحدة ورواد مختلفون بد من الجمع أما إذا كانت الحادثة مختلفة فهينئذ تعمل كل حادثة لذاتها في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآية فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بزيادة التي جاءت وهي مؤمنة أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في روا... في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة فهناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة وهنا أطلقت فيبقى بالإطلاق هذا إذا اختلف المخرج أما حينما يكون الحاجة واحدة لا يهم وحينذاك إن كان المخرج منتحد أو مختلف مين واحد شؤال إذن أنت تقول أشخبي بطول الحافظ يعني نعم يعني تن اولى وهذا ما قلت لكم طب هذا السند والمسألة نفسها حدثنا خلاد بن اسلم هذا من كتب الجرير في تفسيره قال حدثنا خلاد بن أسلم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا المسعودي لانه هناك كل على طريق الاعمش خلاف البخاري قال اخبرنا المسعودي قال اخبرنا جابير بن شداد عن صفوان بن محرز عنك. عن عن صفوان بن صفوان بن محرز نعم ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه فتلك كلها مخرجها أعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان إلا هذه عن المسعودي وقبل المسعودي رواه عن النضر المشمئد وعن النظر رواه خلاد بن أسلم شرح سعد الراسي ما رأي فيه سعد الراسي السلام عليكم Allah hyjikum, Allah hybärikum, että ta' tabbal minna ja minnkum, sardialaa, minä. Saksa hyjib. Nabuddha fiik, kumma نعم وشو قال هذا السند ما هو اخيرا قلنا انه تلك الروايه عن الاعمش وفيها قبله وغيره يعني هو فلما رجعنا للسند ايوه وجدنا ان هذا الـ هذا الـ السند اللي اطلعنا عليه وحيد الذي عن طريق المسعودي ولكن فيها مع يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع روايات معه على هذا أحيان. السند بلا شك يستشهد به لكن اعتقد يعني لان المسعودي هذا كان اختلط نعم أكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد يعني في بغداد ورواة البصرين عنه صحيحه وقبله البصريون النظر وخلاه كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين وكان في بغداد وذكر بغدادي وغير رواة البصرين عنه صحيحه وكان النظر البصريين وكذلك خلاه بناسه بعدها يعني يعني هذا هي الروا عنه ei, hän on sairas. Ei, hän on sairas. Ei, hän on sairas. لا الصادر هذا التفصيل يسترطل كان كذلك فإذا كان كذلك سيكون الشيء صحيح كان صحيح. هل نقول هذه الرواية ترجح إذن معه لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأوراق طريق الأعمش طريق المسعودي حجل حجل لما رجح ذلك رجح لبنان على قبله ومعه وأن يعني نات عن كلمتين نفسها أن قبله تدخل معه. إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنا طبعا. قبله؟ نعم. لكن لو قلنا قبله فكون ألغينا معنا معه على هذا المعنى. هذا يعي الترجيح والحافظ الحجة. يعي الترجيح نعم يحافظ هذا. يعني هذا يزيد ترجيح من حافظ قوة. نعم هذا. نعم. أنا. إيه أنا بقول إذا كان الذي دخلته وأنت بأن هذا روى عنه. قبل الإختلاط كل السنة صحيحة، لذلك يرجح هذا، يؤيد، يؤيد، نعم. من الذي قلت؟ من الذي قال ال ومثاله روى عنه ما قبل الاختلاف من هو؟ مو قالوا قبل الإختلاط؟ قالوا أنهم رواة. لا لا لازم ولذلك. نعم، أنا أقول لازمه لأنهم قالوا رواة البصرين عنه صحيح. من الذي قال؟ هذا؟ لا يعني تروض ما يعني, يعني الذي دني... في التهريب يعني من يكون الله اسمه أنا... في الخ في اللي ذكره خزري. نعم أضل الخزنة تخلصها تجيبها كمان حال هذا بالتالي يكون أيضا من... يعني الغالب حافل كذا التهريب التهريب يعني ما ما بنخرج عن الخزنة وهذا ابن جريج هذه الرواية ابن جريج في تفسير الله يستعين وسره تقول كان عرسه على الماء طيب الا شلنا ذنا منتهى الى صفوان ماذا صفوان عن عن, عن عن كلها عن العراق كلها طيب نعم هو والد الكتاب شرف انه قال هذا هالشنه لمن البابهراني هذا مخطوط هو هذا ما أعرف هذا. المتحدث. طيب. ذكر عندما تحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو وضعه ناقته. هذا شيء غريب. طيب. كانوا بدون شناد؟ متى ظهر؟ الكتاب يعني. أتبع. نعم. أقول إذ كلهم الكتاب يعني. Kappi se voi tuoda, ennen ma. Se voi tuoda. Se voi tuoda, ennen. Ai, mitä muutout? Puhu kyllä, tämä on. Ai. Oi, millä sä هو ما متقدرش صفات حملي هو قرن الرواء القمر الرابع قرن يا ابو الرحم الرابع لكن الرابع هو انه كلام جيد يعني البدعه واحدة وحده وحده الصغار الخواتم اللي انا اقول أنا في ذنبي إنه هذا متكلم فيه من حيث لوي في الصفات هل هو كذلك؟ الظاهرة هذا عندما تحدث عنه الحنفية آت بأقوال عامة بأنه يصنع عليه وكان يعتبر أول مامه للسنة عصر ويسن عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة أيوة. وكان يتمسك بالشِمْنَة وفي العديد الصّلوفية الصّعيد، لكن في كثير من أمثالها أولى غلون وتطرّ، مثلاً كابن بطل حنبلي صاحب لبنان هو على هذا النمط، لكن هو يروي في بنته محب ودم من أحنيه حتى ما كان منها متعلقاً بالسفر، فهذه مقطة مهمة جدا ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحققا ما يتكر من الروايات وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه التنقرة أني أول مرة سمعت به وما أظن يصح في أحاديث حوض المتواتر وفي كتاب Shunna Ibn Abi Gassim, taiva, kovin hahdeet varjeltyt haut, onne siinä, miten tämä Shunna, on alleen, بالضبط كتاب الإبان الصغرى هذا اللي حتى هو ما هذه أخذ عن في الأسماء والصفات لأن كتاب الإبان ولكن هذا الإبان صغرى أو ما صح الجواب لأن عندنا في المكتبة الظاهرة نسخة خطية من الإبانة. وشوش الترتيب وكانت النسخة أصابها الماء وما كثيرة من كتابتها وكنت استفدت منها أشياء كثيرة تجلى لي أن من من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في فات الصفات. قد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدها وإن صحت فلا تصح نصفتها إلى الرسول عليه السلام لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة. وعلى نحو هذا التالي يرد على المريشة. في أيضا مثل هذا والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيد الصحيحة وهذا ما حاولت القيام به إلى ما على العلوم للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي فمع كون الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد ومع ذلك أساهل في ذكر بعض الروايات ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقض معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه وهذه الرواية تلقاها كثير من الله من ناثق بعقيدتهم هذا الحديث منقول الى رسول عليه الصلاه والسلام ما لو قال ابن لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقيه لكن هذا الحديث مرسلا ولا يثبت حكمه فقيه فكيف وهو اولا لم يرفع الى الرسول عليه السلام Toinen هو في että hän on yksi tällaisista ihmistä, joka on yksi tällaisista ihmistä, joka <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا الله نحن معكم على الموعد الله يبارك <وبعد> ان شاء الله لكن لكن باقي لي موعد <أمت أخبرت> معنا... <أشدها> خمس دقائق تقريبا <تصفيق> انا <تصفيق> بس... بس على ذكر كتابي السنه وكتاب الدائني، نعم، بس ولين يعني قصايد لهذا الجواب كتاب السنة ما أتم التخليج، إيه نعم، وعلى هذه يعني سيستمر قصة طلعة أخرى بتلك لا هذا قضية إنه سن سنتمم التخليج هذا في علم الغيب يعني ما هو موجود الآن، محطور. نعم نعم هل نتقرر إتمامه أم لا فهذا في علم الغيب أما لماذا فذلك لأنني كنت قد كلفت من الأخ جوهير لأخريج هذا الكتاب لما طال الأمد لما أنا في عندي طبعا انشغال بأمور أخرى لما طال الأمد يبدو أنه قد تسنى له من ألح عليه متبعة كتاب آل شملة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعه ما ترون. أما هل تناولت في الله هذا للمستقبل؟ كتاب الداري مكتوب على اسمك مع المافيه تخريج. هذه أعمال حجاجية مع الأسف. لا لا. <تصفيق> أي المناسبة. لقد رأينا ما أعجب من ذلك أسنسيت الكتاب لعلكم يعني متأكدون رأيت كتابا نسب إلى ابن قدام الحمري وهو ليس له وتقصد ذلك من أجل ترويج كتاب في البلد السوري الآن الناشرون عندهم طرق التجارة بالكتب عجيفة جدا يعني يستغلون أسماء بعض المشهورين بسبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين فهذا سهل بالنسبة لذاك مع الأسف نعم كتاب لما التصوّف تقصد؟ لما التصوّف؟ نعم لما التصوّف همين هو؟ هو اللي أنت تسلم عنه التصوّف تذكرني كيف تعيش هذا المشاكس أنت بالإسلام؟ لما يحصل إن شاء الله على الشاويش صير بين سمين ابن قداما؟ لا هو ليش الطبع جوير الطبع قليل أفضل هل يمكن الإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام أما أن يرى في المنام الأمر واسع لأنهم قضية ما يكون بالخيال لأن الله كما قال عليه السلام في حديث في رواية من روايات حديث الدجان لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم ليرى ربه حتى يموت أما الرؤية المنامية فهي رؤية خائدية وتونسى برواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة والله أعلم بصحتها أما أن يسمع الصوت هذا مستحيل إلا يكون باب خيال حديث نعم. ربي, نعم. حديث, ربي حديث صحيح هذا أيضاً هذا الرؤيا في المنام. رؤية... أيوة هو إذا يثبت الرؤيا في المنام؟ لكن هو السؤال كان عام لم يكن في خصوص الرسول المسألة. نعم هل هو خاص بالرسول؟ خبر. خاص بالرسول هذا. إذا ابن بل ده... تيمية يقول ب بي... يعني بجواز هذا أن يرى الإنسان ربه في المنام، مصدلاً بهذا الحديث وبأن الإمام أحمد يعني رأى ربه في المنام. أنا أجبت نحو هذا، لكن أنا أختلف عما تقوله على ابن نقول استجزال بالحديث لا يصح لأنه أنا ليس فيه عضو إنما هو خصوصية للرسول عليه السلام لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له هذا ممكن سؤال آخر حاولت سنة طولة أسوال أخر سؤال آخر كبت عمباظ الصحابة أنه خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته طولة أبو بكر فطحية وميتا يا رسول الله، وسلام عبد الله بن عمر، والقاطمة أبته ابن عمر السلام يا رسول الله. أوه. فهل صح؟ فهل صح أن يخاطب الرسول؟ بعض الناس أو فذاك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة ده، مع عدم الاعتقاد له يسمع أه... بلا شك الروايات التي خرتها هي ثابتة. ومثل هذا النداء من حيث الأشروب العربي يعني سائل وجائل العرب ينادون الأطفال مثلا والميلاد وإلى آخره والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره ولا يترتب وراء ذلك شيء لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت فضلا عن عمته ولا يخاكم أن هذا من الإشراف بالله عز وجل في دعائه فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما لكن سابقا كانت عقيدة عقيدة توحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر وليس الأمر اليوم كذلك لهذا لا يحسن بالخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن فهم التوحيد الصعيد. أنت قلت آنفا كلمة حق وهوار بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادة لا يسمع لكن ما رأيك اليوم Kiinnostaa, miten muslimit ماذا uskoineet. Onko heidän uskonsa olemassa? الموت heidän uskonsa هل Onko heidän لا olemassa? Onko heidän uskonsa olemassa? Onko heidän uskonsa olemassa? Onko heidän uskonsa olemassa? Onko heidän uskonsa olemassa? Onko heidän ولسنرام شيء صدد به ذلك لكن لعلكم رايكم كتابا بعنوان على ايات البقيه في عدم سماع الاموات عند الحنفيه السادات ومقدمه لهذا الكتاب في نحو 50 صفحه وهناك هذه المساله من ادله الموت لا يسمع ولذلك انتم تعلمون ان من الحكمه ان يخلي الناس على قدر عقولهم كما جاء في صحيح البخاري الحديث علي الموثوق انا الله عنه قال الناس على قدر عقولهم اتريدون الله tässä on حولنا ما joka on هذا Tämä ليس من باب وليس من باب وبهذا القدر كفاية والحمد لله ربنا علينا على متفقنا عليكم في سفية التلفون أخذ مننا بربع ساعة شوار ربي نتفهمنا معنا يا شيخ ناصر نعم بعد بعض جميعا جيب من المنطقة الشرقية نحن نشترك معهم بال... يعني بالأسئلة إذا الشيخ ناصر عنده أسئلة نعم فأسئلة. نحن نحن ذكرنا لن ينتهي قبل العصر كمان لا لا, لا في <تصفيق> وضعنا نحن المستفيدين إن شاء الله ما؟ نحن ذكرنا إخواننا أننا على موعد معه نحن جينا قبل كل شيء نريد نسلم عليك خيره أننا نحبك في الله جزاك الله خير وليس بوراء الأبو لكن نكرر هذا المحبة. وأحبك. ولكن أحب الإخوان الطيبين إن شاء الله تعالى الله. وعمن استقام على طاعة الله. الحمد لله. وثانياً عشان ما روح الوثائق لنا أتينا لنسلم ولندعوك في دارنا للقيمات الخير. الله يبارك. وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة في فيكم الخير والبركة أنت وارك. تفيد الناس إن شاء الله. مستعمر عندنا أسئلة كثيرة جداً والوقت ما يتساعدهم. أوه. ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام أوه. وما كان في بالنا أسئلة لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا لأني أهلا. وما العامل في المسلمين لأبا سبيل فالإخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة لجميع ما نحرمهم إن شاء الله من الأسئلة نستفيد جميعا إذا كلموا هو وما نحن فقبل تربي طلبنا أول لا طلبنا إن شاء الله نتحدد نموعد إن شاء الله أنا أتكلم مع الدكتور زاهر في القريب عار جدا شيء يعني متى هذا اليوم؟ خلاص الله حي الليلة الليلة دي. الحمد لأنه ما عندي الوقت عندي محجوز شكله كيف يعني الليلة بالمتى إلا هذه الليلة طيب يعني الليلة, هذه الليلة هو فرر لأنه فا هي على حسابكم بارك الله <تصفيق> بارك الله مسام انت طبيب؟ إن شاء الله مجيب لك دوار كحول. في سؤال يا شيخ الله المستحب. عليك أشكر عليه. في حديث في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر أما أحدهم فاقبل اثنان وادبر الثالث فأما أحدهم فوجد فوجده فجلس. ففيه الجلوس بدون الصلا بدون صلاة ركعتين. وكذلك حديث jossa في kaksi eri asiaa. له on بقوله asia, joka on hyvin في Tämä والخروج منه بغير joka وذكر hyvin tärkeä. Tämä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Tämä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Tämä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Tämä on هل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو لغول ذلك هل هذا ممكن أن يخرج من هذا العالم ليس في كل من الحديثين خاصة حديث الأول الذي جلس في الثرجة أنه دخل من خارج المسجد طوّا إلى الحلقة ممكن أن يكون صلى في جانب من جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد أراغ لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس الحلقة لم يصلي تحيه المسجد يرد شوارد. أما وليس فيه هذا التصريف، وليس فيه كان. كذلك حديث طلح ليس فيه هذا التصريف، لكن يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج النظام العام والمبدأ العام. لكن من إسمع إلينا نحن بأعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عادج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا فقد وقع في زمن الرسول عليه السلام مثل هذه الصورة التي صورها وكان اللواب يا فلان أصليتك؟ قال لا قال قم فصغر قتيل وأنا آني غير حديث شريك الغطفاني ما أن حديث شريك الغطفاني حجة أقوى في الجمعة نعم ذاك في الجمعة لأنه جاء لي صغير وأنا قلت لك ما أن حديث شريك الغطفاني أقوى في السبوت لا في التلعب أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرت بلي الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضا من حديث بقتادة الأنصار أنه هو أو غيره شك من عندي الآن دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي قال لا قال قم فصلي ثم ذكر الحديث المحبور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا حديث بقتاذة في غير يوم الجمعة <تصفيق> ومن القواعد العلمية الفقية أن الحديث الصريح الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح دلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث بقتادة بين حديثين الذين ذكرتهما. لسببين أو أكثر أحد ما سبق الجواب عنه والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزائد فالزايد فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريحة دلالة في عدم التحية وأن رسول قال ذلك، وسنقول لكن هنا جاءت شيء جديد على أن ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث نسيء صلاته أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة فهنا حديث أبي قتادة صريح بهذا الموضوع جلس فأمره أن لا يجلس إلا بعد التحية قلت آرفاً في تضايف كلامي بأن حديث جمعة أقوى ظلامته لماذا؟ <تصفيق>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 ليعلم هذا الذي دخل وهو شريك الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم يتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما فهذا يؤكد اهميه تهيه المسجد اكثر من حديث صديقت هذا لاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقط الذي واجب من فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعلوم أنه ينكر لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر المعلوم أنه ينكر يأمره عن لا الجسم إلا بعد المصدى التعيى ولا يخطاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصائبه أنصد أن في ذلك صرف له وللمأمول عن إصغاء الخطبة لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة فإذ كان الأمر كذلك ومع هذا كله قال عليه السلام قم فصري بك ثم وجه الأمر العام للجالسين.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 No, ei se, ei ole tällä, se että meidän on oltava yhdessä. No, se on se, että meidän ألا يقدم على الترديد؟ هذا هو... ليس ترديد هنا برضو. الترديد هو تقديم نص على نص نحن فنونه. هذا هو الجمع الذي كنا فيه. لم نكن في صدر الترديد. كنا في صدر الجمع. التحيه مسكوت عنها في الحديث الأول والثاني. التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني. هذا جمع وليس ترجلها وهو ذكر جمع آخر وهو وهو أنه الأمر أن لمن دخل للصلاة لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي، فهو مأمور أن يركع عدين أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطرة ويستمع إلى جمعة المسجد كي يستمع إلى درس فهو ليس مأمور بالصلاة هذا جمع حديث بيخات هذا يرد هذا حديثين أول يعني دخل المسجد وجلس في حلقة تروشوا نعم نعم غيره لا سهلة بس الناس سألين بس نك شو سأل سأل نعم حضر سال أول في حديث في صحيح طريقة ترديد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل رجلا يصلي دون عامد لا تخبر الله له الصلاة يتم الركوع على المسجد هذه الأيام يعني كثير من الناس ما يتم الركوع ولا على ولا وينقر الصلاة فهل حكم صلاة أنها باطلة في هذا الحديث؟ <تصفيق> الحقيقة أن المسألة مهمة يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا وما صفتها؟ مثلا في حال غفور لا يتم بغراً في الله فهمت الآن نعم هذه صلاة غير صحية تكون صلاة باطلة؟ تكون صلاة باطلة لكن vastuulliset ovat nuo ihmiset, jotka ovat ala opettaneet, jotka ovat pahoillanneen heidän virheistään, mutta eivät opettele heitä. He ovat nuo, jotka ovat لا يحسن الصلاة فعلت رسل وقال يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني فقال له عليه السلام حديث المعروف وقد جاء حديث صريحة في في إبطال الصلاة من لا يطمئن في الروح و ما بين ذلك فيجب تعليمها قبل أن نأخذه نعم غير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 كثيرة من من توصل هكذا ولا طيب. يجوز هذا لا يعني كما لو قلت توصل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا ممكن أقول سؤالك هكذا لا لا يمكن لما تتعلق بك فيجوز لأن هذا عمل صالح الشيء اللي, الشيء اللي اعلم وانا توسل بك الشيء اللي اعلم وانا توسل بك ايوه اما شايف انك تكلمها لاعب داع دع على اعماله انا اي واضح هو ولكن بعض لا بي. لا لا اريد ان اقول هناك خرق بين ان توسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله فهو توسل بعمل صالح اما ان تتوسل بعمل صالح لفلان فهذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فانما يتزكى لنفسه هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عامله لنفسه وانت لا تستفيد منه شيئا. لو لو توسلت باعمال الانبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك هذا هو التوسل بالعمل الصالح أما عمل غيرك فهذا ما يمكن ألا يجوز أن يتوسل بالمحبة ألا يجوز أن يتوسل بالمحبة الناس الصالحين سواء أحياء أو أمان إذا كانوا صالحين يجوز لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس الحمد لله. ما تعودون ما عندنا شيء ضعيفكم. أهلاً وسهلاً. <برحب> <برحب> أنت ضعيف تكرم. <تصفيق> <أهلا برحب> <تصفيق> <أهلا برحب> <أنت ضيف تفل> الله يبارك فيك. في حياتك على طاعة. الله شطب. اللي سوا هكويت اللي مسها نقص وخير وخلاصها. ليش أنتوا دائما متعاطين إنه لا لا ده ممكن شيء خير عم يصير. غصب من عنده وعندنا كل شيء آخر هذا ما بين تين ما بيخلص صحيح ما بين تين. وشيء ثالث وأخير هذا أمر طبيعي صحابي كانوا مختلفين. وأهل <تصفيق> كانوا كلهم مختلفوا وتلاقوا وتلاقو تلاقوا. غير طبيعي؟ أم الغير ممكن؟ يعني عادة. لكن على الطلب والأدبار كان لا ومن يفضل قوات الأجنية من مشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بإيجاد على عمل أخرى يعني عمل أجل قادة يعني أن حبهم لا يعرف بالرجال يعني أن حبت عرف بالرجال شخص من توصل من, من توصل من المراصرين على تفريج أنا رد الشيخ ناصر أين تسؤال الشيخ؟ أهلا أين تسؤالي ما فيهم التلاميذ يا شهر نعم ما فيهم التلاميذ الذين يعجيين. يعني. الله التلاميذ الذي الشيخ سليم واشهر فيه شخ لكن في عندكم الشيخ مغفر هو من تلاميذي في الجامعة السلامية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انظر الشيخ موكبير جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل بعض أثارين ووجبت بها ثم زارني في عمان من الحزين المقريبان يسكن شوين هذا أيضا يعني يرجع مستقبل طيب وعندنا في عمان وهو أولاً أمضاني وشوري مثلي وهو الشيخ شعيب عبد القطب ولا شئنا ثانية هذا أيضاً يرجانه مستقبل لكن في اعتقادي العلم اذا لم يقترن معه التدين والتخلق والأقلاع الشعري ستكون استفادة من علمه ليس كما ينبغ هذا الإنسان لم يسفر من علم الحديث هدايته فهو في صلاته ليس سنوه في زيه ليس سنوه في منطقه في خلقه داخلي لكنه قوي voi, niin. No, niin. No, niin. No, niin. لم يتشبع بها. ما يعرف أحد عنه أنه سنئ سلفي في دمشق التي عجب فيها سرين قوية. فضلا عن عمال حيث هو حديث السكن فيها. فهو كأنه يكتب ما يكتب كمهلي وظيفة فالحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساحة ويخرجون وإلى حد كبير جيد يعني من بعد صنوه عبد القادر عبد هو من يوسف ليس من وهو دون ذلك جبالي المعديد وبسرعة عام أيضا لكنه خير منه كله وعند في عمال شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجع له ان استقام على الطريقة مرتبط على البحث والتحكير يرجع له استقام طريق وعندما جدينا Joo, joo, joo. Pakistan. on suuri se on nouseva asia, on nouseutuva sen vuosien aikana. Mutta aikaisin nousee, kun أنا لا أقيته في موسى الناس، هو يعني دقيق أنا ما ولا يعني أعرف عنه أنه ماشي في طريق ولا لا شيء. طلع على المسألة. طلع ما. ما رأي مسح الموجود؟ لا من حيث الحكم. أقول لا من حيث الحكم، لكن من حيث منهجي. لأن الحكم يعني مسألة فرعية بالشمول. أنا أجيب طن هذا. لا شيء. لا شيء. لا تستطيع. طلع أحدا بس بس بس الشيء. سويها هيك ازاات قدر ما لكن ما قشط الحديث من ناحية حديثية، لا من ناحية ما رأيك؟ هل طبيعية بالحديث؟ ماذا أقول؟ أخطأ الأضاني وأصابه ذلك؟ لا هذا بصير بعد أن يتبين له الحق وهيال الحق معنا في هذه القضية والعلم كفاية الجواب من رحيل سامي فهو يتمسك بالقواعد الجامدة. هو لا يقدم إلى الألواني وإلى من دون الألواني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعاود هو الجادة هو شرع الجادة لكن الجادة لا تطلب دائماً أبداً لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا العلم <تصفيق> حينما يقال إنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت أنت رحيح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان وثقة بالحبان وأنت بتقول كذا وصل طيب أنا ما أدري أني أقول هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك كيف أنت طيبين يجبين عساكدة؟ والله، كيف الوقت الآن؟ ليس وقت الظهر قريب؟ ما شاء الله، نحن ليس الآن تقريباً، لماذا لا يمكن الظهر؟ لا يمكن الظهر، الظهر، سبب دقائق ما عندنا هنا في الجدة إذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه دقائق قصيرة فهذه عارفة اليوم. ماشي والله. قاعدة العموم وجزء من أجزائه وضح لك طيب أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك إنما تسمعين أو تأكريين تمام الحديث حيث له رواية تانية الرواية الأولى قالوا من هم الغرباء رسول الله قال لهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم والروايات الأخرى هم الذين يصحون ما أفسد الناس من سنت من بعد أي نعم في ضعيف الجامع ما ما ما أذكر والله ما أذكر ربما تجدينها في المشكاة على ما هي اطلب ذلك قال مدام ذكرتي من كان اصل معذب ثم ينجي من كل التعبين الباقي من إشكال أكمل ماليني وذمك اللي كسرني، ودي بس ما كان دار في الجاهلين، أي منشئات فيها، وفي العاديات وربي الصالحين، أي عاذب من أي خلق هذا لا يوجد مقال هذا لا يوجد واضح؟ نعم نعم Benness for the day. يقول هكذا لا هذا كلام غير سليم الطائفة موزعة في البلاد إسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها لكن الواقع أن بلاد الشام لها